تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون وليحلفن إن أردنا لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا لا مسجد استسالت تقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه لا مسجد استسالت تقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه, فيه إنه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أم أسس بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير تَسْبُّن يانه وعلى شفا جرف هاد تنها ربي فنهى ربي في نار جهنم تنها ربي لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي قلوبهم تقطع قلوبهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران وعدنا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعت به ذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم